أَكِنَّ الْحَدِّ الْإِلَهِ أَحْكَمُهُ وَالْجَالِيلُ وَالْمُنْزَلُ فَلَعُدُ واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا وعثت على ابراهيم وعلى اله في العالمين انك حميد مجيد وما اما بعد فان عطاء الحكيمه تبارك الله واحسن لذيذ ابي محمد صلى عليه و اله و وجعلوا كل وكل قدال في النار انها أيها المطلمون عزاة الله أهل ان من ثلاثة عشر من تذكرة من أعراض المنة وعلى البيئات انها التي اتجرى في الأمراكة الأمراكة خطيره اطالت بومه اطالت بومه اطالت بومه أمة بومه لا بومه أمة بومه لا بومه أمة بومه لا بومه أمة مدشف بها ذا عدد بجد ألمة قعيمة ذا عميلة ألمة ألمة مجاهرة ذا عدد وهو التفضل الحق الشيء عن تغيره التغذل عن الحق عن سواء في في ذلك لا هو واضح ولا على، ولا هو واضح من كيها في Ah, yes a necessary How to help are your actions What your need the funds will be in front They do not But you will you لا دخل الرفق في شيء الا زانه فالرفق يختلف عن تبيع فالرفق هو ان يكون على الحق لكن يرفقه لمن يدعوه يرفقه لمن يصح العلم الرفق في اماطيحا لمن يدعوه الى الله جل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعراض الذي كان في المسجد فلما لي فقال تعالى ولا الله عليه درجه تركها امرهم ان يطلق على الغولة او الأوجهين لله كما قال في الأعراض ما هي كذلك يُقع في النساء وإنها في الصلاة والدين صلى الله عليه وسلم قال الله صلى الله لا لا لا لا فقال له لقد حدوث أخواتي عني يا رب وحسن من الضر والتغيرة التغيرة يجيدنا غير وهو من النوع عن المحل عن الحق سميع وتبير. ويقض الامه الهمة كثير من التبير في الهاتف النار وفي الهاتف الهاتف اضغنا التبير في المعتقل. في معتقدات منحرفه طبعا طار والصوارع يبقى الطير باي من فوق ويحط طار ديوكييا ويحط طار المرتئيه والله طار المنجمه ويحط في الله الاربعه لا أن هناك من يرفع ويذل غير الله جل وعلا فينفعون وينطقون لغير الله ويستغرقون ويكتبون الغدد من وجل الله واعتقادات المسجد بل وعن نفع والتقارب بين الأليات ولا جاء الأنهال. أضع الأنهة نتنبعون في أن ننهج. المثال الضعب جاء به المسول على القرار والسلام. فلنهج كتاب السنة لسنة بالرومة. أضعه المسير من السبير. فضع رحمة الأنهي. من ويقارن منهج النبي صلى الله عليه وسلم كمنهج ان يقارن ومنهج التركيبيين ومنهج القرطبيين ومنهج التسليميين ومنهج العلمانيين ومنهج الابراميين وغير ذلك من السلام يا محمد أصاب الأمة تنبيل استشعقني في أصاب المصار استشعقوا في أصاب المصار أصاب الأمة ومما حدث استشعقه في الكثير من الموار والأخوات حدث تشعقه من والنصارى المصار المضامرة Это динамат وال appreci الإستعب ويالهوم Holy Makara صلى أمة بالت Allison أل micro TOME ري تشكر العدل الأحزاب والتدع والانحدثات الإنهز وال في, في أعياجين وسي عذابير ويه ملك حير بس موضوع الاطراح والذئبائه ويه سائر الموجود وضيعت ذلك ولا اظهر الذئب ذكر الله عليه الذئب سبب مبلغه شره جير والروع الجراء حتى لم تدفع لا تفرض طالب جهوده والمصارى قطعه لذلك الهند في غلال والبرا وطاع فشير في غلال والبرا كثير من المستجين يقال من أجل الهند يقول من المستجين جلسة جلسة من, من اجل زرقه او جماعه كثير من المسلمين يوازي من اجل كثير من المسلمين من كثير من المسلمين من أفضل الأمة تغير في الأقوال والاوائل في السماع وضوء والسلام ممن يتغييرون إلى التعلم أو إلى الضواريات حجزا قدهم فنحفظوا في الأبوال والنواق. وفيدتهم للجول قديمة القرمة المبارى. كما قالوا في بل وزنهم الشعارة الكفيرة عليها. وفيهم ما لا يقل حكمه ولا يزول ثم قالوا بجواز ومنهم من كان يقول حكمه الاحزاب فقال يجول الاحزاب ومن اتى ليدعو كثير منهم كان يحرم الاتصالات ويقول استعمالات ثم بعد ذلك كنفدوا ذلك والأخلوص كيف هو فلا يقول للمقراطية والأخلوص ثم بعد ذلك قالوا أسهل القراطية هي بالفجرين والفجرين الثالثة وقال للمقراطية كيف يؤمنوا يقول في أمد سلاحة بين اهل السنة وبين الظاهر ثلاث عقدين. ثم قالوا بعد ذلك. ذا ثلاث بين السنة. والشيعة ذا وكان هل هذا من ثم بعد ذلك يفضل ويقول القناع منه ما هو ومنه ما هو وكل ذلك لذلك ومعروض من الضفن من هؤلاء الذين أنت نفية لهم القرار من الثغير وإلى أقوى وإذا لهم ما بذرنا لا من أجل ولا أن نطلق في الغفر للذات ولا التهير تغيير والتهير الأمراه الله وانما ذكرنا ذلك جفعه الهجمه في الوصفه في رجالها وجباتها في التدين فالغير موجود في النبي صلى الله عليه وسلم ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الى كل من هو يريد ان يغادر هو من أمة المُجْرِمِين هذا، يا أمة أُمَّة الله، وللأمة غير المُجْرِمِين هذه، الله وَالدَّ، بل هي أمة الْجِسَاءِ الْمَحْبُوبُ، وأمة الشَّارِعِ كل أَفْضَلِهَا الْمُتَبَاجِرُ الْمَجَالِ، أمة الْجُنُونَ الْمَغْرَبَ، أمة الْجَلَسِ الْفَوَيَةِ، أمة القواملة فهي أمور متجيئ لكم يقول لشاني لكل العائلة لذلك نقوم بالكتاب والسجنة دلتكم على التغيير والفترين والسجن على ذلك أجلتكم على سبيل السجنة قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعيا وكلوا مثلى واسمعوا بل عذاب اليمين يقولون التذكير يا من للمؤمنين ان يقولوا الا ما دامت من يقول أنه يقول راحنا طبعا راحنا أي أنهينا أو راحنا يعني يتبه الينا ويقوله يتبه لسانا وكانت تقول راحنا تحريبا وليم كاسمته من الولون فلسألت عمر الوصف المبينين أيها سنفروه ولا يتشتموه بها اولئك اليهود فقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا واحده واقولوا امراه الله تكون سجنه غير سجنه اللي فيها معدنين اللي فيها تمنيع فيها غير لا وقوم بها تبليل يا يريد محمد وقضى على أستاذنا وقوه لي قرحنا أن يتبعنا ما هي تبليل أغفر الله تعالى الذين على يرى للرب وجل ذاته الى ذلك تريدون ان تنحرفوا عن سبيل نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاستجبوا يا رسول الله وتفلتوا ولا تستشفى مديرك ولا تستجيبوا فهم يريدون ان تضلوا الرسول لأنهم أو أو لا يجبون أن يرسل عليكم من خطير في الوحيد او ونظروا الظلطة أيها الكثير ونظروا النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إذن تكون ان أحضر الناس وَأَنِ الْمُؤْمِنُونَ أَسْتَغْفِرُوا لَكُمْ رَبَّكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلِكُلِّ دَارٍ مَّالٌ وَمَا هذه الصوابع وجسم متدين معاهم معاهم اياهم اياهم ايها المرء المشرد ايها المرء المغرب افضل ان نعم اذا لا, لا, لا, لا. <h so> <tecnología> الله عز و سلم يقول في يهود والمصارى في منها مثلا. خالصوا الله عز الله عليه وإنها خالصوا الله عز و سلم خالق على التجير وعلى التبرد وعلى جهة الناس. والنحن من الله بأن بأن قليل وإنما لا يوجد تجير العرض. الله سماعه والتعالى يستعمل في المستلاتات والمجحاب تقول الناس السحيين رحمه الله أن السلاء والمجحاب للسهود كانت من يقول يُغْنُّرُ مُسَّلَى وَالللّا يُغْنُّرُ مُسَّلَى وَالللّا أو تقصر السكيدي بالنسبة للمجحاب حسنا تقول تميل مالا which we couldn't get out for our home Nothing has said, what this looks like or what everything is mine this medicine how حتى you see that that 문제, you're in it wrong can't�도 do that walking to the這裡 after my وقولنا بأن يقولون لهم إذا يقول لنا مستاعي كثيرة لكي أقول أول سورة محسنون يقولون الله رسول الله تعالى لأن لأول مستاعي كثيرة يقولون أن يقولون يقول ممكن كل ما انه لا يستمر ولا ولا دع الله لفوق الالوان ولا صارت في رساله ولا تتبسم الى الخبز فكان لا من هذه الاجتهاد ولا تنجبت لتمرت ومنازلت فظهر هؤلاء وما تبين حالهم فلو جئت مكه فلو تاجها عن احوال الرجال واحوال الله يبغى اشقاؤهم من الزلال وقال تعالى في سوره ما شاء الله يبغى الا على ما انتم عليه حتى يزيدوا الخفيه من يقول الله تعالى يا المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي المناسبين وعلى كل اهل يقول تغير رايها المرسل في صحه الافكار انت تتميز في صحه المعتقد العقيده في العقيده ولا صحه من عقيده النبي صلى الله عليه وسلم هي العقيده هي العقيده وما صارت عقيده في النبي صلى الله وهو عتقد الثالث و عتقد قاتل قال فعالة فإن آمنوا في انتلافهم جهي بقيم السلام أي إن آمنوا اليهود والنصارى في انتماعاتهم جيري رحمة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك ان ف экلقاه الامور الهابات حكم على طاول اليم Aquí vorhand cherry on they wish ones good and out two yet with basic lustres we did do here as usual will have a starter and irrrl Beenampul in Astaqal يتميز المسلم في المذت وتغير في إذا في التتابع اذا لم يعطى السرعه في الصلاه فسبقوا كلوا بدل وقيرا وهو الله عليه والسلما هذا لا صلى الله عليه وسلم كل تلك الله استعين باسم الله ولا أقصد الله ونظر الله يقول التعبير يقول نعم ولم يقول لنا أتوشك يا زميز لتنابت ماذا هو الجيد في المعنى التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى هو الآن لها الجيد هو منهج نقول؟ والنهرم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله يعد فيه من الزرق الجسيرة على وجود جسو النبي جيدا عليكم جسو النبي وكذلك كل سنوات جديدة تهدئين لنجمعاتي عطوه فيها وقال الله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 التسليل لسلامة ممت تلالك يحب المتسليل يضحقين الولاة والطرور نحن تحقيني ولا ربور إذا المجدد يواجه الله ونعاجه الله ولا شخص يواجه فيك من نعاجه في رسول في الله صلى الله عليه وسلم صلى الله والله والله الله هو ويعزى الله رسوله ان يعزي من عبد الله ورسوله ولم يقيم ولو كان اقرب طريق لو كان هذا الاء او اقام او اخرج الناس به ثم يعزى الله ويعزى الله ويعزى الله الله ويعزى الله ويعزى الله قال تعالى لا تجد قوما ودولا بل حاجه لا تجد الله ورسوله او اذناهم او اقرانهم او عشرهم يكون الحكيم بهذه الرئه واهل الرئه والتعذيب منهم وهذه اثرت ارتباط الى يمكن تبادل مسيئات أهل السنه المستهلكين اهل السنه والتحذير منه حسنا غيره قال تعالى وقد نزل عليكم في أن ان جزاكم ايات الله فلا تحصله معه حتى يقول في حديث غيره وقال صلى الله عليه وسلم إذا ماركوا من يسجعوا في الشلال فأولاك الله تحضروه تحضروه فقال عمر قل الله عنه إياكم أسحاب الوائي ألي لا ولا ولا إياكم أسحاب الوائي فإنهم فإنهم أعيدهم لحالول أجلوها ولعوها وقالوا وقالوا وقالوا وقال النابلاء وقال الله لذا وذاك هو من وقال الجوري رحمه الله دخلت بيته أهل الدلع ويخشى الفرد من على الوجود وقرط الجدال لان جاء يقول ما تقول يا احق لي اني الان جاءا يقول تنيذ بالثلاثه على الاعقب والوصول في نحن نعم على الاعقب هذا التغير المؤمن ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسويه حسنه فقد نفى صلى الله عليه وسلم الاك الحصان والمشركين هم عليه الملتصاص واللاذقا والزيادتا وغفر كل ما زوزت ثم بعد ذلك عاد رجل الايذاء والتاويل قال عنه مجنون قال عنه زائر قال عنه الله عليه وسلم على الاقصى الذين امنوا ثم اليه ثم توجهت رفضه الى الله فصول الله عليه السفاء والصرية. فجأتوا في الحياة الحكومية فجأتوا الله عليه وسلم ومثالهم على العقل. يذلوا الله سرده على نبيه العثمة من حتى وصحابه الجماع الله عليه ويذلوا على المحفر فتميزوا عنهم. فأمر وعزمان وعلى وعليه ولا وجلال وكسر المكثيرة عزمان الله عليه ثم لنا فيها إذن للعديد في ثلاثه كثبات الإمام أحمد الله وهم السنه على الحق في ثمن جهنة نحتاج حقوق القرآن وكثبات شيء في رسالة أحمد الله تعالى فلا تلال الحمد على المسكينة ومواجهتها للتعام حتى الضر النوضي إلى وقال لا يمشي معه لنا هذا وليسا سبتا على الحمد والتمايز في سماك وقت محمد عبد الله رحمه الله تعالى وكذبات الأئمة وشيرك الأمدال وإلى الله سنة جلال وشيرك رحمة الله والحساب والمشارف الذي سبب وكالشيرك الذي أصل عليه إذا من أهلك بكاره وتميز وثال شيء النجلة وثالك لا بد من على الحق تذيوت على قمت يا الله هذا هو التذيوت فلو اننا تذيّلنا لا تذيّلنا ولا تذيّلنا ولا صارت أم الله أمّة يا عظم الله هذا بين التذيّع والتذيّع فالنظر الله وعلا ان يوفر الامم بغفلتها فتتميز, فتتميز في مصطفى بها وفي منحها الصاحب وفي الولاء والبراء وتهدد وفي الزبائن على الاقل نفعني الله واياكم بالقران العظيم ولكن النبي ما تسمعون الله العظيم ذلك هو الحمد لله رب العالمين على الذين على هذه المنحه لا في عيادين عيادين عيادين من قال الذي في هذا الدين عقائد من فلا الى من الذي بذلك ربنا لكم عقدنا العزم في ذلك لنا نرضى لكم أننا نطار في اليوهود ومضارة بأن ذل في الإستاذ عيدا is the good and في اليوهود في ولا عين شكلة فيه ولا ولا ولا جاء أما نحن لا وعلى هذا أثر العلماء لنزل امتخاذ ربط السبب الهجري يعيب يعني من ذلك وعلى ذلك جهت لا افضله اذا الغنى يوم السبت في الكبرياء هذا لا افضله هذا حين يزدر الروحا احتمد عليه الشيخ الخالق المصالح العمريين واحتمد عليه الشيخ الخالق الله تعالى وامسك بذلك الجنه فالتفرقه <سؤال> الثانيه <سؤال> لقب الشفاه ادعى انتهينا الى يد نجري ادعى تتميز بابتلاعك لندائك الله نعم كنت تكون غليلا يعني هذا هو وهذا في مسجد أمير الله رسالنا يوم عاد وراء جارب اليوم يوم القدر او يوم الساعة وقال صلى الله عليه وسلم العز والقامل تأخذ مدى الساسع والعاشر إذا قمت الله رسالنا أمر في والعاشر اليوم لأنك تتميّل لأمر من الأمر صلى الله عليه وسلم جسم القريب اليهود الزاد وضع إلى هذا فلمالكي والأهل نحن بعد عيام يأتي الثاسع والعاشر شهر الله المهارة والثنة الزاد أن نقام الثاسع والعاشر فمن لم يكن من قام العاجل وقام يوما بعده الا وهو آدم عشر وفي يوم العاشر يكفر ذنوب السنه الماضيه كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام لان المعذراء احتجب على الله ان يكفر ذنوب السنه الماضيه ونعني بالذنوب الماضي. هذا يذكر وهذا هو ما امر النبي عليه الصلاه والسلام <س1> الآن في يوم عزراء على ضربي الأول الرهبة الأخير يوم عزراء يستدينون يوم متأذن ونذير ورجل وقريب وطويل أنهم أنهم يحصلون على شيء ونبي الصوت الثاني المرضية التي لا ويصرون في يوم عاشوراء يسمعون الحلوى او يصرون الحلوى او يسمعون الاكلات ولا شاب شكس او يقولون في الكحل او في العسر او يقولون من وجع على اهله يوم عاشوراء وجع ضهره دائره السنه سئل احمد الى واحد عن هذا الحديث قال لا اصطاياه بالنبي تاج على رسول الله صلى الله عليه للنبي عليه الصلاه والسلام والمعاشره لصاحيه المعاصره وذلك السنه وينبغي ان تشعر قلبه من النبي صلى الله عليه وسلم ان يديه مين يوصل تكون الساعه وظلل وقالت فحي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فينا وزينا ويبسر الهداء لنا اللهم في نفسنا تقونا وتذكرنا تتلو من ذكاها أنت وجودنا وعالونا اللهم أمننا لنا أصوارنا اللهم رفق لتأب لما اللهم علينا بالنبي ورسوله وجعل من اجله يزدها اللهم احسن لنا مقاصدا في سعاده اجمعين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقول يا ذا الجلال